بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الكائنات وأتم السلام وأزك الصلاة على سيد السادات نبينا محمد ذي المعجزات الباهرات وعلى آله وأصحابه الشموس النيرات وبعد في الحلقة الماضية من برنامجنا عرفنا أن قريشا قدمت مكافأة لمن سيأتيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا ووصل الخبر إلى سراقة ابن مالك المدلجي الذي كان من متتبعي الأثر فماذا فعل يا ترى لما انشغل القوم بحديث آخر انسل سراقة وانسحب برفق وخفة من بينهم ومضى مسرعا إلى بيته وأمر جاريته سرا بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس وأن تربطه له في بطن الوادي وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد وأن يجعله في مكان قريب من الفرس لبس سراقة درعه وتقلد سلاحه وامتطى صهوة فرسه وصار يسرع في مشيه ليدرك مطلوبه محمدا النبي قبل ان يأخذه سواه ويظفر بجائزة قريش وكان سراقة ابن مالك فارسا من فرسان قومه المعدورين طويل القامة بصيرا باقتفاء الاثر صبورا على اهوال الطرق فمضى يطوي الارض طيا ما لبث ان عثرت به فرسه وسقط عن صهوتها فاستغرب كثيرا لان فرسه من الخيول الاصيلة فتشاءم من ذلك وقال ما هذا؟ ثم على ظهرها غير أنه لم يمض بعيدا حتى تعثرت به مرة أخرى فازداد تشاؤما وهم بالرجوع فما رده إلا طمعه بالنوق المئة لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان تعثر فرسه حتى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معها فمد يده إلى قوسه لكن يده جمدت في مكانها ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تغوص في الأرض والدخان يتصاعد من بين يديها ويغطي عينيه وعينيها فدفع الفرس فإذا هي قد ثبتت في الأرض كأنما سمرت فيها بمسامير من حديد فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بصوت ضارع ادع لي ربك أن يطلق فرسي ولك علي أن أكف عنك أنت ورفيقيك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت الفرس بإذن الله لكن أطباعه ما لبثت أن تحركت من جديد فدفع فرسه نحو النبي صلى الله عليه وسلم فعادت وساخت قوائم فرسه فاستغاث سراقه وتضرع وقال إليكم زادي ومتاعي وسلاحي فخذوه ولكم علي عهد أن أرد عنكم من وراء الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بزادك ومتاعك ولكن ردحنا الناس ثم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرسه فلما هم بالعودة ناداهم قائلا تريثوا أكلمكم فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه فقيل له ما تبتغي منا فقال والله يا محمد إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصديق فكتب له على لوح من عظم ودفعه إليه ولما هم بالانصراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام وكيف بك يا سراقة إذا لبست سواري فقال سراقة في دهشة كسر بن هرمز فقال نعم كسر بن هرمز فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعاد سراقة أدراجه فوجد الناس قد لحقوا به يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ارجعوا فقد نفطوا الأرض بحثا عنه وأنتم لا تجهلون مبلغ بصري بالأثر فرجعوا ثم كتم خبره مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى أيقن أنه ما بلغ المدينة وأصبح في مأمن من عدوان قريش عند ذلك أذاعه فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه منه لامه على ذلك فقال سراقة يجيبه على ملامته أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا تسالمها ترى هل انتهت قصة سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع لا فإن سراقة سيدخل في الإسلام وستتحقق النبوءة التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو ما سيكون محور كلامنا في الحلقة المقبلة من برنامج من بركات الهجرة المشرفة فإلى اللقاء بإذن الله